بسم الله الرحمن الرحيم وها هنا بدل عد التنازل العملية التي أسأل الله سبحانه وتعالى باسمالي حفظ رسنا وصفاته عللا أن يبتحنا لفتحه مبيه وأن ينصر نصر المؤذرة هو القادر على ذلك وأن ينصر نصر المؤذرة هو القادر على ذلك قادر على ذلك ايضا الفوارس والوواحزنا ها جنب ضرب السدر والوضبي حين الشود يساح من كل بدوي السوف يمين ايضا الفوارس والوواحز والوحي يملك فتعزما كما عزم الجذوع عزما كعزمه حمسه واسامه وابن الوليد دعا السلامون <سؤال> جاسمينا مقبري صفوكه طاني سمائي لمن بالدين صالي سوى كيف تكون بالحبك واستن مغوان انه الكريم شميم الرب ماليا يا لؤي نصيرا امه ترفع رايات الكفاح قد في كل جيل مستنيم من القدس الانين لا فلاء للجهاد المسلحين قد سمعوا من القدس الانين والنصر لا تسقيه الا دماء له الروح قد والدماء تسيل العليا سبيلا وهل لها سوى الموتدون المكرمات سبي